وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَّةً ونجعلهم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 لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن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 وحَرَّبْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُنَّهُ لَكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُ وقلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكبر تَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ كُنَّا الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجده في جار جل يقتتلال فعجده في جار جل يقتتلال هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَهُ موسى فقَضَى عليه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُومُ مُضِلُّ مُبِي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 بل ما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالام إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجول فأقصى المدينة يسع. قال يا موسى إن الملأ يأتبرون بك ليقتلوك فاخرج قال يا موسى إن الملأ تَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ فَأَخُرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِ فَأَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفٌ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَن ما توجهت القاء مديا قال عسى ربي أي يهديني سوى السبيل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 صَعَلَيْهِ قَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ لَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ يا سَتَجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ سَتَجَوْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيدُ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيد فلما قضى موسى الأجل وسار في أهله أنس من جانب القور نارا قال لأجلهم كثو إني أنستنا لعل لي أتيكم منها بخبر لعل لي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 فَإِذْ مَاءَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدْفِرَ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِّ الْوَلَاتَ خَفِيٍّ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ تسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وظمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنا كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو واحوم مني لسانا فارسلهم مع يرذ ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوا قالت سنه دُؤًا ضدك في اخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغانمون فلم ما جاءه تَبِ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًّا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا ووليد وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقيدي ياها ما نعل الطيب فأوقيدي ياها ما نعل الطيب فجعل لي, لي, لي صرح لعلي أط وارع إلى إله موسى وإني لا أظنوه من الكاذبين واستكبره ورجلوه في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَسْبَغْنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِينَ ولقد آتينا موسى كتابا بعد ما أهلكنا القول الأول بصائر للناس بصائر للناس وهد ورحمة لعلهم يتذكرون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 قُرْ أِذْنَنَا دَيْنَا وَلَاكِ الرَّحْمَةَ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 ونستبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفرون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 من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 نَغُوْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مُسْلِمِينَ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أحرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أحباب مالكم سلام عليكم لا نفتغي جاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمُهتدين وقالوا إن تبع الهدا معك نتخطف من أرضنا وَلَمْ نُمَك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 فَمَنْ وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاصِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدنيا. الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادين فيقولون أين شركائ الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حث.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 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنفاء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة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 يكون بضياء، أَفَلَا تسمعون قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جعل الله عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْمُرُهُمْ أيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وأنهار لتسكنوا فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوب رهانكم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 الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاه الا الصابرون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 نوم كانوا بالأمس يقولون ويك أن الله يفسر الرزق من يشاء من عباده ويقدر. لولا أن الله علينا لخسف بنا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ إِنَّ كَذَّابَ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُدْوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ